وقال الذين كفروا ان هذا الا الا افكن افتراه واعانه واعانه عليه قوم اخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقال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 قصورا بل كذبوا بالساعه واعتدنا لمن كذب بالساعه سعيرا اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا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 صيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أن نتخذ من, دونك من أولياء ولكن ما دعتهم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 خيرا مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة, ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن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 وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جيناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر من كانوا وأضلوا سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقل اذهب الى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح إلا وكذبوا الرسل أغرقناهم أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعفدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوا كي يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا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 وَنَسْقِيهِ مِنَّا خَلَقْنَا الْأَنْعَامَ وَأَنَاسِيَ كَثِيرَةً وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُسْجُدُوا لِلرَّحْمَانِ قَالُوا وَمَالِ الرَّحْمَانِ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوراً تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاوَاتِ ذُرُوجاً وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجاً وَقَمَرًا مُنِيًا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 الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يعبدون مع الله اله اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه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 خالدين فيها حَسُنَتْ مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما